بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرقوا وخيرا مما يلمعون صحيح طلقة الدكتور محمد رجال اسماعيل يقدم لكم ومالك السماوات السبع والأرضين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إمام الأتقياء وخاتم الأنبياء وحبيب رب العالمين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول المصنف حفظه الله تعالى الإجماع في التفسير لان كان الإجماع في الفقه حظي بعناية العلماء فألفوا فيه أفرادا أو ضمنوه شيئا من كتبهم فإن الإجماعة التفسير لم تكن له هذه العناية وهذا لا يعني عدم اهتمام المفسرين بهذا الجانب بل تجد منهم من يحكي الإجماع في معنى بعض الآيات ولكن هذا لا زال مفسوسا في تفاسيرهم لم يستخرج بعضه والإجماع في عرف الأصوليين اتفاق مجتهد هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي والمراد به هنا إجماع المفسرين هذا تعرف عند الأصوليين يعني عند المشتغلين بعلم أصول الفقه فالإجماع عندهم اتفاق اتفاق وهو في مقابل الاختلاف وهذا الاتفاق اختفاق مخصوص فاتفاق بين المجتهدين فمن اتصف بوصف الاجتهاد اعتبر في مسألة الاجماع أما من لم يتصف بوصف الاجتهاد فليس معتبرا في هذه المسألة فلو اتفق الناس وأجمعهم على امر ولم يتصف واحد فيهم بوصف الاجتهاد ولا حقق شرائطه ثم قال واحد من أهل العلم قولا ممن حقق شرائط الاجتهاد فقوله مقدم عليه فنحن الآن نتكلم في مسائل شرعية وأهل الاختصاص فيها هم أهل العلم الشرعي خاصة في مسألة الاجتهاد فأهل الاقتصاصي أو أهل الاعتبار من يعتبر قوله في مسألة الاجتهاد الذين يعتبر قولهم في مسألة الاجتهاد هم أهل الاجتهاد الذين يعتبر قولهم في مسائل الفتياء هم أهل الفتياء الذين يعتبر قولهم في مسائل الإجماع هم أهل الاجتهاد فلا يعتبر قول من لم يتصف ويحقق شرائط الاجتهاد وشرائط الاجتهاد بين موسع ومضيق عند أهل العلم ولعلنا إن شاء الله تعالى نتناول ذلك بشكل أوسع حينما نتناول مختصرا تناول مختصرا في أصول الفقه إن شاء الله تعالى لكن في الجملة فإن أهل العلم منهم ونوسع منهم من ضيق ولكن الجميع قد اتفقوا على حد أدنى وهذا الحد هو تلك العلوم التي بها يستطيع أن يستنبط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية وأن يكون مستقلا في ذلك بمعنى لو جاء إنسان للآن أحد طلبة العلم أو المشتغلين بالعلم ومعلم الناس الخير كأحادنا ثم تناول مسألة فقهية فنظر فيها وحقق ورجح وهو في ذلك مسبوق يعني هو في ذلك يقلد من سبق أو يتبع في هذا الترجيح من سبق بالحقيقة هذا ليس استقلالا منه هذه المسألة وإنما نقول أن من رجح ومن سبقه إلى ذلك نعم إن كان هو من أهل الترجيح يمكن أن نقول وقد وافقه في ذلك فلان كما يقول الحاكم مثلا في مساله اللعب في مستدركه على الصحيح يقول وهذا الحديث على شرط الشيخين ولم يخرجه ثم يأتي الإمام الذهبي فيوافقه أو يخالفه فيقول وهو كما قال الحاكم أو يخالفه في ذلك فهذا في الحقيقة حينما يوافق ذهبي رحمه الله تعالى فليس مقلدا للحاكم للحاكم ليس مقلدا وإنما وفي مقام يحكم على قول هذا السابق إما أن يؤيده فيبقى في المسألة قولان يؤيد بعضهما بعضا الحاكم الزهري وياتي ثالث في مرتبت في مرتبتهما ويقول هو كما قال مثلا يبقى هذا قد اجتمع عليه ثلاثه اقوال من اهل العلم من المعتبر قولهم في المسألة بخلاف من ياتي من يقلد الامام الذهبي ولا يذكر كلام الإمام الذهبي ثم ويقول وقد أخرجه الحاكم وقال هو صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وهو كما قال ولا يذكر كلام الذهبي وهو دون مرتبة الاستقلال بالحكم على الحديث فهل يعتبر ذلك قولا موازيا مصاحبا لقول الذهبي والقول الحاكم فنقول والله يبقى كذا في ثلاث اقوال اجتمعت على هذا الحديث في المساله لا مهم جدا في مساله اجتهاد ان يستقل ذلك الانسان إنه إيه يستقل ولذلك الاجتهاد عندنا نوعان في الجملة اجتهاد المطلق واجتهاد المقيد الاجتهاد المقيد وكثيرا ما يختلطان عنه والاجتهاد المقيد وهو أكثر وقوعا في طلبة العلم والمشتغلين بمسائل العلم والفقه وغيره وهو أن يأتي طالب العلم وقد تعلم على مذهب ما أو مدرسة ما أو كتاب ما أو شيخ ما أو على أصول لمدرسة ما ثم يأتي بعد ذلك فينظر في المسائل أو النوازل أو في المسائل المنقولة فيرجح بين قولين أو بين أقوال متعددة فيرجح ولكن بناء على أصل مدرسة أو على مدرسة كتابه أو شيخه أو, أو مذهبه لم يخرج عن ذلك وانما يقول هذا اوفق لاقوال اصحابنا وهذا اوفق لمذهب الحنبي وانما خرجناه ذلك تفريعا على قول الأصحاب على قول المذهب كي وانما قلنا ذلك لان الاصل ذاته لا للامام احمد وهذا اوفق هكذا كل ذلك قد هذا اجتهاد ولكنه اجتهاد مقيد يعني مقيد يعني هو لم ياتي بالاصل من بابه حتى يبني عليه الفرع في منتهى وإنما جاء في منتصف الطريق، ها؟ زي واحد أنا علمتك طريقة معينة في أي شيء في النجاره، فأنت ماشي على المدرسه دي وبتتعلم عليها، وذي واحد لك والله عايزين نعمل بقى حاجة جديدة هوي، ما لهاش نموذج في السوق. او انت والله عايزين نعمل شيء تخيرني ما بين دي ودي هتعمل ايه فانت لما تيجي تقارن او لما تيجي تعمل تعمل برده في ضوء المدرسه اللي انت اتعلمت عليها نفس الماسكه نفس الطريقه نفس الاختيار و و غيرها يبقى انت كده لا تعتبر مجتهدا مطلقا انت مجتهد ايه مقيد مين بقى المجتهد المطلق ده المطلق ده اللي يجي له الخشب والمسامير والاشياء مرميه في الارض ويبدا هو ايه يقنن لنفسه هو يستنبط أصولا عليها تنبني الفرو لكن مش المجتهد المطلق هو اللي يبني الفرو على أصول غيره ولذلك لما قال بعض أهل العلم أن باب الاجتهاد قد أغلق ممكن نقبل ده في ناحيه ونرفضه في ناحيه ممكن نقبله في نحية المطلق ونرفضه في ناحيه المقيد ازاي ناحيه المقيد ان انت عايز في باب لكتاب وبالتالي كل نازله لا تجد من يجتهد فيها لا هناك نوازل لا تنحصر فلا بد ان يقيد الله تعالى هذه الامه من يقوم ببيان الحكم الشرعي في تلك النوازل فلا بد من فتح باب الاجتهاد لكن اهي اجتهاد انت بتاتي النازله بتحكم عليها بايه مؤت عندك الامر صحيح ما يكون للوجوب او يكون لاستحباب او يكون للمشترك للمشترك بينهما او يكون ها او يكون انه نتكلم الامر الشرعي يعني دلوقتي انا بضرب مثال اهو في الاصل يعني ايه كلمه اصل انت واقيم الصلاه اقيم ده ايه صحيح تفصيل الامر ده يفيد ايه يفيد يا ترى ايه من الاحكام ما هو ده لازم يبقى مبني على اصل هل هو بمجردي اول ما تسمع فعل الامر وبمجردي يدل على الوجب ولا بمجردي يدل ابتداء على الاستحباب ما ده قول برضه يعني تحمله على الاستحباب ما لم تاتي قرينه تحمله عليه على عكس المشتهر وقول الجمهور ان هو ما لم تأتي قرينه تحمله على الاستحباب لا البعض يقول ايه للاستحباب والبعض يقول لا للايجاب والاستحباب ولكن هو للمشترك ما بينه ايه العامل المشترك ايه المساحه المتفق فيها مطلق الطلب ان ده مطلوب وده مطلوب يعني لما ربنا يامرنا بمستحب ما هو امرنا يعني طلب منا الفعل وفي الواجب طلب منا الفعل لكن ده طلبه على جهه الالزام فلا اختيار واذا على جهه الاختيار فلا الزام صح كده ايه العامل المشترك انه طلب مننا الفعل فيقول لك ده ده للعامل المشترك والبعض يقول ايه لا ده لا العامل المشترك ولا الاجابه لا ده الكل كده لازم تدور لي على قرينه حد ده ممكن ياتي للارشاد ممكن ياتي لل ها للدعوة للدواء ايا كان للدعاء وهكذا ففي اهراض كثيره الأمر ففي اقوال طيب انت دلوقتي انا واحد دلوقتي قرات الأصول فوجدت ايه او نص في في, في هل انا اعد الغي كل الكتب وابدا افكر من جديد ولا أنا بنظر في هذه الكتب واتخير منها الاصل اللي ناسبني haftar al-din ana fi daraja 'aliyah min min min al-fiqh wa mulim rasikh wa 'ali daraja 'aliyah aw al-martaba al-'ilmiyah fi masa'il al-masal lakin ana 'andi al-umur kullaha mustaqirra sama'a ya jama'a sallitu 'ala nabiyina sallallahu anana 'andi fi arba' ihtimalat malhumsh khamis law anta la'ayt khamis wa istaqallit وانت حققت بقيت شراءة الاجتهاد ده اسمه اجتهاد ايه صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم يبقى انا دلوقتي وانا بتناول قضية الامر ما هو الامر اصدي اربعة بواب او خمس اراء مفيه السادس يبقى انت مضطر ان انت تختار ايه خلي بالكم معاي سيبكم بقى من القصة دي خلاص صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم يبقى at the moment when I come to the father of the earth I'll tell the verse and I'll tell it from it It must be that I'll tell it in a sense of the words of these words And it happened For if you take قلت answer For if طب take the answer For if you take نفسك؟ answer For if you take the answer There's no other عليه. خلص الموضوع خلص. واضح كده؟ أنت غي بتعمل إيه؟ بتحكم، بتخرك، بتطبّق الأصل ده على نازلة مستجد، مثلاً، مثلاً يعني. يبنتك تهت في الشق الفرعي النهائي، لكن في الأصول إيه؟ أنت في في الحقيقة أنت جبت شيء خلصت، أنت بتشرح في المشروع يعني، خلاص. معايا يا أخوينا؟ الأمور. حتمشي في طريق من الثلاثة دول ما ملهمش رابع فانت لازم تمشي لما تمشي حتجد ان الطريق ده اصلا ايه خلاص تمهد وتمشى وتشرح وكل حاجة فلذلك بنقول احنا ممكن نقبل غلق باب الاجتهاد فين احنا محدش يطلع ويقول ايه ان احنا بنقول ما فيش اجتهاد احنا بنقول ممكن نقبله فين في شق المطلق المطلق ممكن نقبل غلق باب الاجتهاد في, في المطلق المطلق ده بقى ان مسألة جديدة اصوليا جبت طريق خامس احنا كناش بالنا منه فجيت ده اصول فلان ولذلك مثلا هنجد ان الظاهرية مذهب ها؟ لانه ليه مذهب ليه اصول خاصه بيه لكن ما جيش تقول لي مثلا ما هو الامام فلان مجتهد اجتهاد مطلق لكنه في الحقيقة يبني على أصول مذهب الحنبلة أو يبني على أصول مذهب الشفعية طبعا في مجتهدين مكثير من أصحاب المذاهب دي قد حصل شراءة الاجتهاد ولكنه برضو بالنهاية بيقص عليه بيبني على أصول المذهب بتاع إمامه يبقى كده هقدر أقول أحقق ولكنه لم لم ينطلق لم يتصف وصف المطلق فيه في اجتهاد وهل هذا يضيره؟ ما يضروش الموضوع أصلي تقفل يعني موضوع الأصول ده تقفل من أصعب الحاجات ان أنت ما تيجي تحضر رسالة في علم أصول الفقه هذا الموضوع مقفولة فده لازم يمكن شيء المفتوح أن أنت مخطوطة جديدة أو كتاب معين بتحققه لكن أنت شيء جديد ده شيء صعب شوية يعني في شيء جديد كلها تطبيقات بقى وكلها مقارنات أو كلها تحليلات لكلام إمام المعين صليتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم إحنا إيه اللي دخلنا في القصة دي آه المكتهدي ما يا أخوان احنا عندنا افراط في هذه الأوصاف الشرعية هذه الأوصاف أوصاف شرعية ما ينبغي أن نبغي عليها واحنا عندنا افراط في الأوصاف لغاية ما الوصف ده ما عجي محترم فسعلي جده تقول محمد فضيلة الشيخ الدكتور العلامة محمد راجب اي يا اخي ده هذا من الغلو اي انت ما بتقول كده عن محمد راجب ما هتقول كده على الشيخ بن باز تب حتقول اي على الشيخ لسامن تيمية مثلا تب حتقول على امام احمد اذا كان الحنبلة اذا اطلقوا قال الشيخ واختار الشيخ مين الشيخ لسامن تيمية خلاص هي الشيخ دي مرتبة جميلة لكن احنا كيفه ايه كيفة القهر بقى سهل جدا العلامة محدث الزمان علامة عصره ايه ده هذا والله هلو وهذا يرده في الحقيقة يعني كثير ممن يقال عنهم ذلك لا يستحقوا هذا المقام بل هنقول ايه المشاكل شيخ العلماء علماء الكبارة اجمعت الامه على امامتها معايا يا اخوانا فإحنا برضو من أزيل أوصف الاجتهاد الاجتهاد وصف محترم وصف شرعي يود أن أرى حقك هذا مش أي حد يريك بعد القضايا مفهوم خطأ تجزئة الاجتهاد يعني إيه تجزئة الاجتهاد اختلف الاصوليون في ذلك فمنهم من قال بتجزئة الاجتهاد فأل ممكن واحد يكون مكتهد في باب ومش محصل أدوات الاجتهاد في الباب الثاني، يعني مقصر شوية في باب ولكنه مكتمل الأدافين في باب آخر بعض العلماء قالوا لا ما ينفعش هذا لأن العلوم الشرعية دخل على بعض ومربوطة بعض ومتعلقة ببعض، فيصعب أن نتصور هذا إحنا ممكن نجمع بينهم نقول إيه إذا كانت الأبواب فعلا مرتبطة يبقى لا يتصور يعني ما يجيش واحد يقول لي أنا في جزء من باب الصلاة مكتهد لكن the rest لا مش مقبول ولا في باب الصيام لكن في And العبادات لا door كل دي ايه But in على rest of the prayer is not Because what is this? It was usually created by the purpose of the prayer of the prayer So either if you can improve وبعد كده يعرف كل شيء عنه شيء شيء هو يبقى مجتهد بقى ما هو فلذلك حتى في العلوم المدنيه واساتذتنا يقولوا لنا العلوم المدنيه يعني في الفيزياء في الزراعه في الطب ممكن يكون مجتهد في ايه في حته صغيره مساله صغير في هذه القضيه ويمكن في بقيه القضايا يبقى دون مرتبه التنظير والتأصيل والاجتهاد نفس الكلام في العلوم الشرعيه ممكن نقبل ان واحد يكون مثلا متخصص في الاقتصاد الاسلامي يبقى أخذ الجزء ده الفرع ده. يبقى هو مجتهد في الاقتصاد وتتكلمه في قضايا مثلا احكام الاسره ما يعرفش مش ما يعرفش أقصد أن تقصر ايه أداته عن بلوغ مرتبة الاجتهاد فيها واضح يا اخوانا ده مقبول مقبول لكن مش مقبول اللي احنا بنعمله انك كتاك زيت كتاك يبقى أنا كتاب الفقه يبقى أنا أستطيع أن أرجح بل أن أستقل وأخط وأصوب في باب والباب التاني أولى السنة مش إيه لا مش ده المقصود المقصود فرع كامل من العلوم الشرعية ها زي واحد مكتهد في الاقتصاد مكتهد في أحكام الأسرة في الأحوال الشخصية، مكتاهد في القضاء، مجتهد في قسم العبادات بالكلية، وهكذا الأقسام دي أو الموضوعات دي ما يسمى بالنظريات الشرعيه يقول لك نظرية العقد في الإسلام، نظرية الاقتصاد، نظرية الضرر، نظرية الحسبة. هذا كله ممكن واحد محاضر دكتوراه ومتخصص ومكتاهد ومخلص كل شيء في القتال في الجهاد في سبيل الله. لكن ما يقدرش يجتهد في مسائل الصيام مثلا ممكن ممكن معايا يا اخوانا لكن ما ينفعش يصعب جدا في كتاب واحد زي كتاب العبادات او في باب واحد زي باب الصلاه نجد واحد في مساله مجتهد والمساله الثانيه ايه مش مجتهد لا قضيه تجزئه الاجتهاد بتجرأنا احيانا على الفتية بتجرأنا احيانا على الاستقلال وذا فيه, فيه خطأ وفيه تصور وفيه ازدراء بهذا المصطلح الشرعي اللي هو اسمه ايه الاجتهاد اتفاقه يبقى الاجمع اتفاقه مجتهد هذه الأمة يبقى مش أمة تانية لا هذه الأمة يبقى اليهود والنصارى لا مش معتبرين والمرتدون مش معتبرين ها يبالابد أن يكون من هذه الأمة بعد النبي صلّى الله عليه وسلّم يعني في حال وقت النبي صلّى الله عليه وسلّم ما فيش إجماع لي ما فيش إجماع لأن المعتبر الوحي مش الإجماع على حكم شرعي ما ممكن يجمعوا على غير حكم شرعي يجمعوا مثلاً إن إحنا هنستخدم في القتال الشيء الحتة الفلاني إن إحنا بدل ما نقابلهم في الجبل الفلاني نقابلهم في الجبل إلا إن الأحكام الشرعية مقصود بالإجماعنا اللي هي الأحكام الشرعية افعل ولا تفعل. واضح هنا؟ نعم. والمراد به هنا اجماع المفسرين ممن يعتبر في التفسير قولهم على معنى من المعاني في تفسير آية من كتاب الله. والاجماع حجة وهو الأصل الثالث من أصول الشريعة. وتظهر فائدة جمع ما أجمع عليه المفسرون وأهميته فيما يلي. واحد. حمل كلام الله تعالى على لون من أصح ألوان التفسير وأقواها ثبوتا اثنين أن تعرف إجماعات المفسرين فلا يجترؤ على مناقدتها مسألة كيف نصل إلى إجماعات المفسرين لمعرفة إجماعات المفسرين طريقان وكلاهما يعتمد على الاستقراء الأول أن ينصى أحد المحققين على حكاية الإجماع كابن جرير وابن عطية وغيرهما وحكمهم على مسألة في التفسير بالإجماع يدل على استقرائهم لأقوال السالفين لهم ثم دور الباحث بعدهم التأكد من عدم وجود المخالف وهذا لا يكون إلا بالاستقراء كذلك الثاني أن تستقرأ أقوال المفسرين وتستنبق الإجماع من أقوالهم إذا لم يكن بينهم خلاف في الآية مسألة بين اختلاف التنوع والإجماع خلنا لازب لابد هنا من التلب ونقطع ويقول إيه يقول طريق الأول طريق الأولى أن ينص أحد المحققين على حكاية الإجماع كابن جرير وابن عطية وغيرهما لما يجي الباحث بقى يعقب عليهم فهو يستتبع ويتأكد يتحرى هل هذا حصل لا من الباحثة؟ من له أهلية للتعقب يؤلاء الكبار ما ينفعش يبقى واحد من طلبة المبتدئين ولا المتوسطين لأن مظان هذه الأمور ممكن لا تدرك وكي أنت مش مستوعبة أصلا بعض طلبة العلم نقول له تبحث عن مسألة فلانية فين ما يعرفش يبحث عنها فين أصل ما يعرفش الكتاب اللي حاجبه فين وبعدين هو ينقض الإجماع أو يتأكد الإجماع لا أنا عندي إذا نقل واحد من الأئمة المحققين المعروفين بالتحقيق وسعة الاطلاع ان إيه ثبوته حتى يأتي من لما يجي الإمام أحمد يقول لا أعرف, لا, لا أعرف أما في الدم فلا أعرف فيه مخالفة لما إمام أحمد بن حنبل يقول كده أقول إيه والله أنا زلم يثبت لا يا بات متأكد يا ان شاء الله متأكد إيه ده لما الإمام أحمد يتكلم بزي الكلمة هو الذي يقول من حدثك بالإجماع فقد كذب يعني لي شد في هذه القضية لما يقول أنا لا أعلم مخالفا انت فكر زينا زيه انت فكر قعد أرى كتابين ولا تسمع شريطين ولا على قنوتين فضائيتين وإيه ده الإمام أحمد ما كتب أسود في أبيض إلا وهو يحفظه إمام أحمد الله يرحمه الله تعالى إمام أهل السنة والجماعة إمام أهل الحديث إمام أهل الفقه لما يجي الإمام أحمد يقول كذا يبقى انا لازم علشان انقد ده انت اللي عليك تجيب لي البينه انا هصدق الامام أحمد مش هصدقك انت لغايه ما انت تبقى ام وتوريني بينه على الاهليه مش تيجي تقول لي لا الاصل اللي, اللي من اثبت عليه البينه لا المثبت مقدم على النافي هنا هو اثبت وجود عدم عدم وجود مخالف وهنا ما تيجي تقول ايه ما هو عدم النقي أو الجهل أو عدم المعرفة لا يعني علما لا الامام محمد لم يقول كده دي معرفة وعلم لأنه هو بيتحرى بيتورع أن يقول إيه في إجماع فيقولها بطريقة تانية فيها الورع اللي إحنا مش يأخدين عليه إيه كل واحد يجيب رأيه ولا يفكر بليل في مسألة يقوم يعبد الناس به يقوم يتبناء ويقول للناس والناس تعبد ربنا به لكن إمام أحمد لايمة السلفة كمش كده فمن ورعه ما كانش بيقول الكلام ده بيقولش فيها إجماع وأجمعه لكن يقول لا اعلم مخالفه كلمت لا أعلم وخالفة معناها معلش عليش بحاس انا أنا ما شفتش مقريتش والله كل الكتب ما أوجدتش كده ويقصد أنه استقرأ كل ما ورد عن السلف عن الائمه السابقين ولم يجد ذلك يبقى ده على العين والرأس لغاية ما حضرتك تبقى أهل لان أنت تنقض إيه هذا الكلام واضح يا اخوانا بين اختلاف التنوع والاجماع. الإجماع في التفسير قد يكون اجماعا على لفظ أو اجماعا على معنى. وفي الأول تتفق عبارات المفسرين على اللفظ وهذا الذي يحكيه المفسرون في الإجماع. ومثاله قوله تعالى لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة قال ابن عطية أما بشرى الآخرة فهي الجنة قولا واحدا وقوله تعالى إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم قال ابن عطية والذكر القرآن بإجماع أما في الثاني فقد يكون المعنى واحدا أو أكثر فإن كان المعنى واحدا فقد تختلف عبارات المفسرين في بيان هذا المعنى ويكون هذا في النوع الأول والثاني والرابع من تقسيمات شيخ الإسلام التي سبق ذكرها وفي هذا يكون الاتفاق على المعنى وإن اختلفت عبارات المفسرين فيه كالصراع سراط المستقيم الذي سبق ذكره فإن المعنى, فإن المعنى المراد به في كل ما قيل واحد وهو اتباع الدين ولكن العامل المشترك يعني المعنى العام المشترك لكن تختلف العبارات أيه العامل المشترك في هذا كله اتباع الدين سراط المستقيم الإسلام الإيمان هذه النبي صلى الله عليه وسلم سنة أبي بكر وعمر هذا القرآن ذلك من هذه الأقوان فهذا كله إن اختلفت العبارة لكن المعنى إيه المعنى واحد نعم ولكن العبارات اختلفت في بيان هذا المعنى نظرا لأن كل مفسر نظر إلى شيء في الصراط غير الذي نظر إليه الآخر فعبر به عنه ومما يوضح ذلك اسماء الله سبحانه فلو قلت العزيز الله والحكيم الله والغفور الله فإنك تجد أن العزيز والحكيم والغفور اتفقت في عودها إلى ذات واحدة ولكن التعبير عن, هذ عن, عن هذه الذات بهذه الأسماء اختلف. لأن المع معنى العزيز لأن معنى العزيز غير معنى الحكيم ومعنى الحكيم غير معنى الغفور في دلالاتها على ذات الله اتفاق وفي انفراد كل منها بمعنى خاص اختلاف ما فهم واضح الكلام ده اه واضح نعم بل إحنا احنا دولاتنا لما بنقول لما مثلا لهم لهم البشرة في الحياة الدنيا وفي الآخر أو الذكر الذكر في هذا الموضع معنى إيه؟ إن الذين كفروا بالذكر لما جاءوا وإنه لكتاب عزيز خلاص الذكر هنا إيه؟ القرآن مع إن الذكر ممكن يقال عن التوراة في القرآن صح كده لكن ما ينبغي في الموضع ده هو الذكر كلمة عامة وممكن تطلق على كذا لا هنا تعين هذا طب ده يفيدني ايه يا جماعة يفيدني ايه يفيدني قوة بحيث تمنع اي قول اخر صح كده ايه اللي ايه اللي خلاه عندي قوة اقول اي قول اخر غير مقبول مرفوض اللي حصل ايه اجماع طب النوع الثاني من اجماع المعنى في اتفاق ولا فيش اتفاق في اتفاق على العامل المشترك صح طب يفيدني ايه إيه الإفادة اللي رجعت عليا إن المعنى المعنى المتفق عليه ده في نفس قوة الإجماع اللفظي يشبه دي مسألة إيه في المصطلح المس... أيوة المتواتر اللفظي والمتواتر المعنوي هي هي المتواتر اللفظي إنه جالي بطرق اديته قوة تأبى اي شك فيه صح كده يبقى بقى قوي وسابت صدل يتوافد عليه الطرق يبقى ما خلاص بقى حقيقة ما ينفعش ايه ولذلك ما ببحثش في السنة ولذلك قضية التوتر دي مش قضية مصطلحية مش قضية حديثية دي قضية اصوليه اصلا مش قضية حديثية ليه لان انت بتبحث في المتواتر عن عن سنة مجرد مجالك متواتر خلاص زأ كذلك عن البحث في الرجال صح كده؟ طيب المتواتر المعنوي ايه متواتر المعنوي نفس القضية اللي بنقولها متواتر المعنوي هو معنى مشترك لكن في وقائع متعددة في الفاظ متعددة في أحاديث ومرويات مختلفة لكن أنا ألحظ المعنى المشترك ده زي إيه مين يضرب مثال رؤية الله تعالى يوم القيامه إيه رفع اليدين في الدعاء إيه حديث المهدي وجود المهدي وجود المهدي شدة قرب أبي بكر وعمر ملازمة أبي بكر وعمر لأن أنت تجد في حديث كثير هو القريب أو اللي موجود معنا معنا موجود في كذا وقع في كذا مروية في كذا حديث صح كده طيب لو جه دلوقتي واحد يستدل بقرب أبي بقرب أبي بكر وعمر أو بملازمة عمر للنبي صلى الله عليه وسلم أو أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرب عمر منه وتيجي تقول والله في الحديث يقول لك الحديث ده أحد انت تقول له ايه له لا المعنى ده ايه متواتر لا يختلف فيه اثنان الناظر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في سنة النبي صلى الله عليه وسلم يجد ايه ان عمر ابن الخطاب متكرر مشترك ايه مشترك اعظم في كثير من الوقائع صح كده وبالتالي انا يقينا اجزم بقرب عمر ودنوه مقاما ومحبة من النبي صلى الله عليه وسلم دي تفدني في ان انا استدل بها مطلقا في كل حتة صح كده سؤال بقى يعني لسه أخي كان تسألني في الموضوع رفع اليدين في الدعاء رفع اليدين في الدعاء ده متواتر ايه يعني ايه متواتر معنوي يعني ان مفيش حديث يقول مفيش حديث باللفظ ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يدعو رفع يديه وكان ذلك الحديث متوترا مفيش كده. لكن في وقائع ومرويات وأحاديث وغير ذلك مختلفة متباينة لكن في عام مشترك أجدوا إن النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه كان يرفع إيه فلذلك بعض العلماء أخذوا المعنى ده واستلوا وطلعوا بره قالوا ده إيه يعني معنى كده إن ده في قوة المتواتر الله يبقى لما يجي واحد دلوقتي يقول إيه يقول والله هل يجوز وإحنا قاعدين دلوقتي بعد من نختب من من من من المجلس والمدرس المدرس أو الإمام أو غالي روح داعي هل يجوز نرفع إدينا واحد يقول لا لا يجوز نقول له ليه يقول ما مفيش دليل على هذا رفع إدينا ممكن نامل لكن فيش دليل على هذا مفيش دين على هذا يبقى أنت لغيت قضية ايه تواتر معناوي يبقى أنت لازم من تواتر لفظي طب ما إحنا قلناش إحنا قلنا أن في تواتر لفظي وتواتر ايه كلمة تواتر معناوي تغنيني عن أن أقول لازم يجي دليل تفصيلي في كل حتة في كل حتة دعا فيها النبي صلى الله عليه وسلم لازم تذكر لي أن رفع إيده لا طالما أنت قلت أن ده تواتر معناوي يبقى هذا معناه ايه يبقى معناه ان ممكن يجي مرويه او واقع عند النبي صلى الله عليه وسلم ده لكن ما حصلش ايراد لقضيه ايه رفع الايدي يبقى الاصل عندي ان لما ياتي الدعاء ياتي ما هو ده ما ده معنى كلمه متواتر معنوي وايه اللي ما تقولش هو معنوي ايه بقى لازمه ان انت تقول متواتر جزئي ايه استفدت انا لكن هو بيقول لك ده رتبي متواتر معنوي وعايز يخرجه لك عن الدليل الجزئي يقول لك ده دلوقتي اصل مش محتاج ان انت تجادل فيه فاذا اردت ان تدعو جاز لك ان ترفع يديك يبقى مش شرط ان انت ما تيجي دلوقتي تقول ايه واحد مثلا عايز يدعو بين الناس يلا يا اخواننا ربنا روح رافع ايده يقول له يا اخي لم يثبت لم يثبت اذا ثبت الدعاء يعني اذا اثبتت الدعاء اثبتت ايه شوف ايدي طب where فين الدليل؟ هو لازم الدليل الخاص have a special reason, you should have found a question Are you understanding وبيحصل منها بعض you وبعض This في بعض question وبعض المسائل due في مسائل مش شرط will happen عليها في some measures and some measures In some issues and some major issues There are major واضح يا اخوانا المعنى ده واضح الآخر رأى غير كده خلاص ما تبدعش من رأى ذلك حاجات المجلس بتاع امبارح من الحاجات المهمة اللي بتشق العصا هو العجلة في الأحكام والثقة جدا بالنفس وما, وما عندي حيث أنا أبقى قوي من اللي عندي وبالتالي لما اجي أقول خلاص أنا عندي الختم بتاع السنه والختم بتاع السلفية والختم بتاع الصواب والختم بتاع الصحيح الختم بتاع الدليل بتاع غير صحيح هذا لم يكن معروفا في السلف لكن رأي صواب يحتمل خطأ ورأي غير خطأ يحتمل سواء طالما قضايا كلها مما سمح الشرع بإعمال العقل فيه أما قضايا الإجماعات والنصوص الصليحة الارضة خلاص ما فيش كلام لحد فإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل صليتم مع النبي صلى الله عليه وسلم نعم وفي التفسير بالمثال يكون الاتفاق على المعنى العام ثم تختلف العبارات بسبب ذكر أمثلة لهذا العام ومما يوضح ذلك تفسير المحروم في قوله تعالى وفي أموالهم حق للسائل والمحروم قال ابن عطية واختلف الناس في المحروم اختلافا هو عندي تخليط من المتأخرين إذ المعنى واحد وإنما عبر علماء السلف في ذلك وإنما عبر علماء في ذلك العبارات على جهة المثلات فجعلها المتأخرون أقوالا ثم ذكر جملة من أقوالهم ثم قال والمعنى الجامع لهذه الأقوال أنه الذي لا مال له لحرمان أصحابه وفي تفسير لا أنا أعجب أنا أعجب يعني ممن يعني يتجرأ على كلام السلف وعلى يعني الاستقلالي بتعبيد الناس وفي الحقيقة لا يحسن أن يفك عبارة السلف يعني أنت بعض الكتب بعد العبارات أنت لا تحسن أن تفك تلك العبارة ده مش تصعيب تعسير لكن دي للدلالة على رؤية مرتبتهم آه وإن زاي الناس دي كان كلامهم يحتاج لان تفهمه وان تتلقى عنه الى ادوات تيجي تقول طب ما ربنا سبحانه الكلام ربنا ابسط وايسر وربنا قال لقد يسرنا القران للذكر فاهم من متذكر صحيح ولكن هذا التيسير بادوات ولو التيسير ده الايه ما هو انت لو فتحت الباب ده ايه اللي هيحصل اللي هو في الشارع كأي واحد ما جاء أي واحد كذا زي بذواته بيحصل كل واحد بيكلم في الدين ما فيش كهانات في الدين كلنا نتكلم في الدين ما فيش حد بيعرف مش هما بيقولوا كذا وتجد الناس اللي برالية والناس اللي بتعارض بتقول كده بتقول ما ما فيش الشيخ ما يفهمش في الدين أكتر منه لازم تحط حد وخط وخط أحمر صحيح كذا ل لحراسة ذلك الدين الخط إذا أنت تحطه من عند نفسك ولا تشوف السلف كانوا على إيه ترى السلف كان على إيه إيه السلف كان على إيه تنظر بقى في كلامهم تجد كلام قيم مش معقد لكنه قيم كلام راسخ موزون يشد بعضه بعضا أنت محتاج عشان تتأمل فيه عشان تفك العبارة بتاعته بتجد المسألة أنت مش عارف عبارته ويقول لي بعض الناس يقول لي والله أنا مش عارف الكتاب فلنه ده إلزمته لا والله ده أنا بغيت أقرأ فيه ولا فهمت منه نحاك وهو يعبد الناس برأيه الله ايه ده واحد يقول الله يا بص يا اخي انا كتب وصول الفقه دي ما قرأتها ولا عايز اقرأها طب انت بتفتي ليل ونهار طيب ازان يقول لنا يكفيني بس اي مختصر من كتب الحديث وخلاص ده اللي يفزئني اما صول الفقه ايه ده العؤد دي وربنا طالبني بكده هو ده الكلام بقى ايه كلام الجميل المعسول اللي بيود في ده لحيبقى عندنا راسخ ولا يبقى عندنا عالم ولا يبقى عندنا كذا ويبقى بقى الفرق الأخرى والجهات الأخرى تيجي بقى كل واحد يتنطط على النزلي ليه؟ لأنه عارف لغة كويس عارف أصول كويس عارف قاعد فقهية كويس عارف كل المسائل دي فتيجي يزنؤك وده اللي بيحصل وده اللي بنشوفه لا أنا دلوقتي ما ينفعش أبدا إن أنا أجعل الجاهلي بتاعي أو عدم قدرتي أجعله علما وبعدين أول رسل غيري أنا والله المساله دي أنا مش, مش فهمها ولا أحسنها طيب لا تحسنها وإيه أعلن هذا وأنك مقصر فيه وانك تجهله وبالتالي فقدت اداه من أدوات إيه لقدت لجتهاد واستنباط الأدلة الأحكام من الأدلة لابد بد أن تعلم الناس ذلك فقد كان السلف يعلمون الناس لا أعلم لا أدري يديني كذا اقول لك ما اعرفش لا احسنه لكن أنت الذي لا تحسنه تخليه علمه والناس تقلدك وخلاص احنا مش احنا مش محتاجين اصول الفقه لأن الشيخ ما قراش قبل كده أصول الفقه ها فنخلي بالنا ونشوف الكلام شوف الكلام الجميل بتاع لينا ابن عطيه يقول وإنما عبر علماء السلف في ذلك العبارات على جهه المسولات فجعلها المتأخرون أقواله كلام جميل رائق يشد بعضه بعضا يجد القلب مشدودا اليه صحيح ومحتاج تامل في العباره مش كل التيسير اللي يؤدي للاسهال العلمي ده بيضيع الدنيا تيسير لغايه ما ان يوكل الامر الى غير اهله يبقى العلم في كل مكتبه وفي كل حته وعلى كل رصيف ما كانش ده في السلف صحيح كده حتى صار العلم ملعبة وصار طلبة العلم مبتدئين يدخلون مع بعض ويتنازلوا بعض ويطلبون الدنيا به. نعم. وفي تفسير المعنى بالألفاظ المتقاربة يكون المعنى مجمعا عليه ولكن يختلف التعبير عنه مثل تفسير الإبسال في قوله تعالى أن تبسل نفس بما كسبت قيل تحبس وقيل ترتهن وقيل تسلم أما في النوع الثالث وهو المحتمل لأكثر من أمر مع صحة احتمال الآية له فقد يذكرون كل ما تحتمله الآية وقد يذكرون أحد ما تحتمله الآية وفي كل يكون إجماعهم على ذلك المذكور والمفسرون الذين يحكون الإجماع لا ينصون على مثل هذا الاختلاف في الإجماع بل يذكرون الإجماع الصريحة في اللفظ القرآني كما سيأتي من أمثلة الإجماع. آه يعني خلي بالنا هنا إن الإجماع اللي منصوص عليه في كتب المفسرين خصوصا المتقدمين هو الإجماع اللفظ فقط لكن هذا النوع النوع الثاني من الإجماع اللي هو الإجماع المعنوي. ده لا ينصون عليه وإنما هذا مجال خصب للاجتهاد يجد الباحث في علوم القرآن وفي التفسير ويبدأ يبص إيه يسر كده ويتطلع علينا إيه يطلع علينا آه مواضع من اجماع السلف نعم مسألة إذا كانت الآية تحتمل أكثر من معنى وأجمع السلف على بعض هذه المعاني المحتملة فهل يجوز تفسير الآية بما فيها من الاحتمال الصحيح الذي لم يذكره السلف قد سبق الجواب على هذه المسألة في التنبيهات على تفسير الصحابة والتابعين وأنه إذا كانت المعاني صحيحة وتحتملها الآية جاز التفسير بها لأنها لا تكون مناقضة لإجماعهم ولا يلزم من عدم ذكرهم إياها عدم قبولهم لها تنبيهات حول الإجماع في التفسير واحد يحكي بعض المفسرين اجماعا في لفظ, في, لفظ في لفظ من الآية لا يتوقع فيه خلاف وذلك لشدة ظهور المعنى فقوله تعالى ثم آتينا موسى الكتاب قال الشنقيطي الكتاب هو التوراة بالإجماع وفي قوله تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت قال ابن عطية البيت الكعبة بالإجماع اثنان يذكر المفسرون إجماعات غير دالة يعني ممكن عايز يقول إيه عايز يقول إنه ممكن ما نقلش هذا الإجماع من قبل لكن لظهور المعنى انه لا يتوقع فيه خلاف فبالتالي ممكن يقول إيه الإجماع بالاتفاق ما ينبغي أن نختلف في هذا بما هذا المعنى نعم. ثم اتينا موسى الكتاب أني كتاب هل يختلف في هذا حتى وإن لم ينقل السلف الاجماع في هذا نعم يذكر المفسرون إجماعات غير داخلة في تأويل الآية وتفسيرها كالإجماعات الفقهية أو الإجماع على مسائل في علوم القرآن كمكية الصورة ومدانيها وعدد الآي وغيرها وهذه غير داخلة في موضوع الإجماع في التفسير لأن المراد الإجماع لأن المراد الإجماع على تفسير ألفاظ الآية ومعانيها. شوفينا كل فن لاستلاه وكل فن اختصاصه لمجال يبقى حتى لو جاء المفسر أن في مفسر يعتني بالتفسير الفقهي وكانه يفسر ايات الاحكام لما يقتصر على ايات الاحكام بس زي ايات الاحكام بتاع الجصاص الحنفي أو بتاع ابن العربي المالكي أو الصابوني مثلا او غير ذلك أو انه يفسر القرآن جبله ولكن يعتني بايه زي زي كتاب القرطبي آه الجامع لأحكام القرآن القرطبي عليه رحمة الله تعالى ده كتاب تفسير جامع ولكن يعتني أصالة بإيه بالاحكام الفقهية ويولد خلاف العلماء وغيرها، وكثير من, الـ من, الـ من كتب المفسرين هكذا جميل فقد يأتي يقول وقد أجمع العلماء على كيت ويقصد بالإجماع ده مش إجماع تفسير خالص مش رعب تفسير الآل بيؤسد إجماع فقهي شوف ما دخلش القضيتين في بعض كل علم لازم أدوره على أصوله وضوابطه وقواعده مش أنا أكون متمكن من أصول علمه معين نروح جره معايا العلم تاني لا لازم أتنبه لازم تأمل هل العلم التاني ده ليه ما يعارضه من هذه الأصول ليه اختصاصاته عن الأصول بتاعت العلم الأول واخدين بالك يا أخوانا لأن الخلط اللي بيحصل ده بيؤدي إلى إلى تائجة غير محمود نعم مما يجدر التنبيه عليه أن الإجماع عند بعضهم هو اتفاق الأكثر كبد جرير ولذا ينتبه لمذهب حاك الإجماع في الإجماع آه يعني يقول ابن جرير الطبري رحمة الله عليه تعالى إمام التفسير يقول على ذيك الإجماع أو إجماع الحجة ويقصد بإيه الجمهور الأكسري معايا كده فلذلك برضو تتنبيه على أننا أراجع اصطلاحات المصنف مش اصطلاحات العلم بس لا ده اصطلاحات كمان مين المصنف في العالم الفلاني ده هو يديك مفاتيح لازم تعرفه إما أن ينص عليها هو في المقدمة أو ينص عليها خلال الكتاب أو أو تستنبض بقى هو في آيات الأحكام آيات الأحكام إذا ذكر إجمع يقول وقد أجمع الفقهاء وجمع العلماء على مسألة فقهية وبدأ اجمع فقهي وعاده لما يبقى الكتاب صرف كتاب تفسير آيات الأحكام صرف يبقى عادة المحكي في فيه إجماع الفقه الإجماع الفقه نعم مسرد بعض الإجماعات في قوله تعالى لا ريب فيه مسرد مسرد بعض الإجماعات واحد في قوله تعالى لا ريب فيه قال ابن أبي حاتم الريب الشك وليس في هذا الحرف اختلاف بين المفسرين اثنان قوله تعالى الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء قال ابن القيم الفحشاء هو البخل إجماعا ثلاثة في قوله تعالى لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمر قال الموردي يعني الرجعة في قول الجميع أربعة في قوله, في قوله تعالى يعني الرجعة في قول الجميع اربعه يعني الرجعة أن يراجعها يعني أن, أن, أن يراجع مرأته نعم أربعة في قوله تعالى أزفة الازفه قال ابن عطية عبارة عن يوم القيامة بإجماع المفسرين خمسة في قوله تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت التي كنت عليها قال الشنقيطي الخطاب له صلى الله عليه وسلم اجماعا نفس <تصفيق> النبي عليه الصلاه والسلام هنا, هنا إيه؟ قال ابن ابي حاتم الريب الشك دفين في قوله تعالى لا ريب فيه أه؟ قال ابن ابي حاتم رحمه الله تعالى الريب الشك وليس في هذا الحرف اختلاف بين المفسرين في اشكال في دي ما إشكال اشكال حتى هذا مع تصورنا بقى الكلام اللي حضرتك بتقوله طب ما اشكال هذا ما يعني هذا الكلام الذي يحصل ليه. هذا الكلام يحسن استحضاره في هذا الكلام في هذه القضية يحسن استحضار ما قاله السلف في استقلال أهل اللغة بالتفسير أنا مش كلمنا عن القضية دي وإن من آفات التفسير اللغوي إن اللغويين عندهم إيه عندهم وسوق بتلك البضاعة اللغوية والقرآن باللسان العربي المبين وبالتالي هو دوقتي عنده تقريبا كشف لكل الألفاظ بل فروق لغوية دقيقة زي ما قلنا في كتاب المفردات ممن اعتنى بإيه بالفروق اللغويه بين المتشابهات والمفردات العربية العربيه فيقدر يفصل ويشرح بمشرط دقيق في الحقيقه لكن احنا قلنا ان قبل اللغه في انواع من التفسير اخرى صح كده يقضي عليها فلو جه واحد من المتقدمين وقال ده اجماع ابن حاتم ده من المتقدمين صحيح كده وهذا التفسير بالمأثور اسنادا بالمرويات المفسرين فإن قال هذا إن قال إن في إجماع ولم يختلف السلف بتوع اللغة لما يأتوا بعد كده يفصلوا أهم شيء ما يخرج ليش عن هذا الإجماع يعني لو جئ واحد وقال إيه والله أنا عندي بقى تشكك الشك هنا مش بمعنى الريب لا إلا أن يقصد إن مش معنى الريب بالإيه بالتدقيق يبقى هو لا إحنا بنقول برضو إن في بين علماء اللغة أصلا خلاف هل في مترادفات ولا لا يعني اللغويون اختلفوا فيما بينهم بعضهم أنكر المترادف يعني إن في كلمة معناها كذا قال لا فيش حاجة مترادفة في اللغة أصلا بعيدا عن القرآن فيش مترادف في اللغة لكن بينهم زي ما قلنا السيف الصارم المهند الصمصامة كلها هذه تدل على شيء واحد قال لك لا ما تدلش على شيء واحد زي ما قلنا فجره مجست كلاهما بمعنى لكن في الحقيقه في بينهم فروق فارسل كان بعض اخ يقول يا شيخ اه قال ارجي في المدائن حشير قال ارجي واخاه وارسل وارسل في المدائن حشير هم دي بمعنى دي معنى لكن بينهم فروق في بينهم فروق فابعث تدل على الشده وعلى الايه على لنفعال يعني ابعث تدل على ان واحد ايه ان فعل فبعث جذر اما ارسل فتدل على التؤده ان على مهلك يعني مش مستعجلين ولذلك تاتي في ان في سوره الشعراء مثلا ايه طالما فيها انفعال وقوه وسرعه وعجله تو معايا يا جماعه تجد فيها المبالغه تناسب وبعث في المدائن حاشرين ياتوك بكل ساحار ما قالش ساحر يعني بناسب لينفعاله كأنه بيوصف فرعون في, في الموقف ده أنه منفعل ويلا بسرعة إجره فبالتالي ناسب أنه يأتي بإيه بسحار على صفة المبالغة أما في سورة الأعراف مثلا وأرسل في تؤدا ولذلك لما أدي أتوك بكل ساحر يبقى حتى المقام لكن دي في الحقيقة ما كدش موضع اعتناء السلف ما كدش لا عداء الصحابة ولا التابعين ولا تابعين اذا اتفق السلف على التفسير فلا يجوز نقضه ولا يجوز الافتئات عليهم واضح وقد يتفقون على معنى ويختلفون في بقيه المعاني احنا في قدر مشترك دائما اضرب لكم مثال فقهي يوضح أكثر عندنا في ميراث الجد مع الإخوة في عندنا قولين من السلف اختلف الصحابة ومن بعدهم فمنهم اللي شرك شرك الجد مع الإخوة ومنهم اللي ورث إيه الجد مع يا إخوانا الإمام الشافعي لما نظر المسألة كان اسلوب الإمام الشافعي اسلوب المناظرة في تقرير المسائل، يفترض واحد ويأصل المسألة عليه رحمة الله تعالى. فالإمام الشافعي رجح التشريك بل قال إن الاخوه أقرب من الجد للميت والادلاء من الاخوه للميت اقوى من الجد وقال إن ذكر الاخوه في مقام الميراث في القرآن ولم يذكر الجد فقيل له فلما لم تحجب الجد بالاخوه مطوله المساله كده ما حجبتوش ليه الا ان توريث الجد متفق عليه اللي قال إن الجد يشارك الإخوة واللي قال الجد بس يحجب الإخوة يبقى إيه العمل المشترك مين اللي بين المشترك اللي بينهم إن الجد في كلا الخاولين إيه يارس هو احترم دي مع إنه عنده الأدلة تقول إن الإخوة أقرب والأقرب يحجب الأبعد نعم يا إخواني فهيش كده مع الأدلة خلاص ما يمنيش اللي فات دول اللي فات دول ما يمنيش وهذا في في الحقيقة الله يا أخواننا لا إله إلا الله ما أجل أحوال السلف ونحنا نلتزم منهج السلف في كل الفتن اللي بتتقال علينا دلوقتي دي فيها منجة بإذن الله نحن نقول تطبيق التشريع من أكبر الرزايا اللي بتتقال قلنا إيه الاحتمال والظنية وانتم مختلفين والمسألة فيها تم الأقوال وعشر أقوال طبعا نعمل ايه صح كده تخيل لو احنا حفظنا كما قال السلف من فرطناش كده مش كل واحد طلع قال كالأروادي كتاب يقول ايه انا مستقل انا مجتهد انا مفتي انا ليه الترجيح انا طالب علم كل واحد يبقى بدل ما قولنا اربع مذاهب فقهيه خلينا ربعمية مذاب فقهي يبقى محمد هنا في مسجد الرحمن لي مذاب فقهي لان انا حمسك الكتاب وحرجح غير اللي حرجحه حسن في اللي جنبي وحسنين في اللي بعدي وهكذا يبقى كده اسماعيليه فيها ايه كم مذهب بحسب من يعلم الفقه فيها وهكذا يجي بقى الشبهه دي تتردد ازاي طب اتفقوا انتو الاول في اسماعيليه وبعد كده وبطبقوا الشر ما هو تطبيق الشرعيه يعني دستور دستور اسلامي الدستور إسلامي يتعمل ازاي من الجزئيات دي صح كده؟ مش انتوا عايزين تقننوا دوت دستور؟ طب كننوا. لكن السنة شوف مراعاه الامام الشافعي ما خرجش عن تعال يا سيد هو حط في الدستور لابد من توريث الجد واسكت ما تجيبش الخلاف اللي تحت. ما تقولش اشراكوا وما تقولش هجيب الاخوه. حصل فيها اشكال؟ ما حصلش فيها اشكال وامنت الضلال ولم تخالف الشرع ولم تخالف مقطوعا وسبت الموضوع يا عم شرك او احجب مش مشكله انا عندي المشكلة ايه ان الجد موجود انا بضرب لك مثال عملي هذا ما كان عليه السلام احنا هنفقه هذه المساله لا نفقه هذه المساله لكن كل واحد يعني يعني يتعلم كتاب كتابه ولذلك مش عارف انا في سؤال جاي دلوقتي هل احمله على المحمل ده ولا احمله على المحمل مش عارف فبعض الاخوه الافاضل يقول ما قول الشيخ في من انهى كتاب منار السبي على الدكتور مع الدكتور محمد اسماعيل المقدم حفظه الله تعالى ومع الدكتور أحمد حطيبه حفظه الله تعالى ثم ماذا يعني ما المراد من هذا يعني ان أقول هو طالب علم ولا اقول هو مفتي أقول هو استقلال أقول هو متعلم وماذا أقول يعني السؤال فيما تقول فيه ولا هل ندرس عليه مثلا أو كذا وحتى دي معرفتهاش كل يعني كان في كل راح السعودية درس على الشيخ ابن باز وكل اللي راح درس على الشيخ ابن عثيمين هل يعني ذلك إنه طالب علم وان الشيخ ابن عثيمين أجازه لا الله أعلم ثم كتاب منار السبيل انت درست كتاب منار المسابئ